ثم بعد كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وهو ضربان معرب وهو ما يتغير اخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ليس كذلك ومعرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد معرب عرفنا في الدرس السابق لما بدأ المصنف رحمه الله بالمعرب قبل المبني وذلك لأن الأصل في الأسماء الإعراب فبدأ بما هو أصل في الأسماء قال ومعرب وثنا بما هو فرع في الأسماء وهو البناء قال ومعرب نعم معرب وهو ما يتغير آخره وآخر الكلمة هو محل الإعراب آخر كلمة هو محل الإعراب فتجد الكلمة المعربة أحيانا مرفوعة وأحيانا منصوبة وأحيانا مجرورة وأحيانا مجزومه مثال المرفوع تقول جاء زيد والمنصوب رايت زيدا والمجرور مررت بزيد فتلاحظون أن آخر زيد وهو الدال وهو محل الإعراب قد تغير فمرة وجد عليه الرفع ومرة النصب ومرة الجر ومثال المجزوم في الأفعال لم يخرج زيد يخرج زيد دخل الجزم على الفعل فجزم لن يخرج زيد ويخرج زيد فالجيم وهي آخر كلمة يخرج والجيم محل الإعراب تغير مرة رفع ومرة نصب ومرة جزم فالمعرب يتغير آخره والذي يتغير تؤكد عليه هو آخر الكلمة قال معرب وهو ما يتغير آخره وقد مضى معنا في المتن السابق ابن أجرم أن الإعراب تغيير الإعراب تغيير اواخر الكلم الكلمي الكلمي جمع كلمة كلمات جمع واضح تغيير اواخر آخر الكلمي لاختلاف العوامل الداخلة عليه قال ابن أد... قال ابن هشام هنا ما يتغير آخره بسبب العوامل بسبب العوامل العوامل أوله العوامل جمع عامل وقد عرفنا العامل فيما مضى في الدرس السابق من يذكر لنا تعريفه هو ما يؤثر في آخر الكلمة ما يؤثر في آخر الكلمة وفي الحقيقة ليس من منهج النحويين القدامى ذكر التعريفات ولكن لتبسيط العلوم وتسهيلها وتقريب المفاهيم واضح اذا هو ما يؤثر في اخر كلمه هذه كلمه زيد جاء زيد فرفع الفعل جاء زيد على انها فاعل رايت زيدا هنا العامل وهو الفعل ماذا نصب زيدا على انه مفعول به وتقول مررت بزيد الباء عامل الجر جر ماذا زيدا جر زيد فصار بزيد صار زيد واضح الآن إذن انظر العوامل أثرت أثرت في الكلمة العامل هو ما يؤثر ما يؤثر يعني يغير آخر الكلمة يغير آخرها هذا التغيير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا لا نرى واضح ظاهر لفظ نتلفظه زيد رفعنا زيدا نصبنا مررت بزيد جررنا لكن لو قلنا جاء الفتى جاء الفتى جاء الفتى أين الضم لا يظهر رأيت الفتى أين النصب لا يظهر مررت بالفتى أين الجر لا يظهر إذن هذا التغيير الذي يطرا على آخر الكلمه قد يكون ظاهرا كما رأينا في زيد وقد يكون مقدرا لا لا نراه ولا نتلفظ به لماذا لموانع هناك موانع تمنعك أن تنطق الضمة فوق الألف لا يمكن لك ولا يمكن لأي لأ إن كان أن ينطق الضمة فوق الألف واضح فقد فتح فمه فكيف يضمه جاء الفتا لا يمكن أن تضم وقد فتحت واضح ف... فيستحيل النطق بالحركة بالحركه فوق, فوق الالف واضح هذه امثله للتقييم ل... ل... جمع عامل العامل في الل... في آ... في اللغه اثنان قسمان، العوامل يعني من من من ناحيه ظهورها وعدم ظهورها قسمه او تقول العوامل باعتبار الظهور وعدمه قسمه لأن العوام يمكن أن ننظر إليهم عدة جهات يمكن أن ننظر إليهم عدة جهات كما أن تجد مسكن تنظر إليه تقول المسكن من حيث طلاءه أربعة أقسام قسم مطلي باللون الأحمر قسم مطلي باللون الأصفر قسم كذا الم السكن من حيث بناؤه قسمة قسم مبني بالإسمة المسلح وقسم مبني بدون اسمات مثال واضح الان وهكذا فالعوامل تنظر إليها عدة جوانب باعتبار ظهور العامل وعدم ظهوره ماذا وعدم ظهوره قسمان انظر هذه العوامل هذا مخطط للتبسيط عوامل لفظية وعوامل معنويه العوامل قسمان عوامل لفظيه وعوامل معنويه واضح طيب العوامل اللفظيه ما هي ما معنى لفظيه ها ما معنى لفظ جاء زيد جاء ها تلفظنا بها واضح الان تلفظنا بها لكن لو قلت زيد قائم زيد قائم زيد ماذا مبتدا من رفعه اين هو الابتداء هل تلفظنا به لم نتلفظ به واضح الان مفهوم إذن هذا الان لفظيه معناها عرفها الصيوطي رحمه وقال ما لللسان حظ فيها العوام اللفظيه وهي تعريفها ما لللسان حظ فيها يعني اللسان يتلفظ يتلفظ بها جاء مررت بي بزيد الباء تلفظنا بها او لا تلفظنا بها لم يخرج لم يخرج من جزم يخرج لم تلفظنا بها تلفظنا بها والعوامل اللفظيه هي اكثر العوامل أكثر العوامل يكون لفظيا نفتح قوس للتنبيه ربما في المستقبل تجده هذا التعريف ينق... يعني يمكن أن ينقض وأن يرد لكن للتقريب فقط مفهوم الآن للتقريب فقط واضح يعني إنسان ما يقولش معناه أنك قد لأنه قد قد يأتي العامل لفظي ولا نتلفظ به واضح حال ممكن هذا نعم ممكن مثال إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميع إذا المرء, المرء كيف نعربها يقال في إعرابها فاعل لفعل محذوف يفسره الذي بعده واضح الآن إذا المرء لم يدنس والتقدير اذا لم يدنس المرء من اللؤم عرضه يدنس إلى آخر ومنه قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك أحد فاعل لمن؟ لفعل محذوف والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره هل تلفظنا بهذا العامل؟ لم نتلفظ به واضح الآن لهذا قلت هذا التعريف للفائده يعني قد, قد يقع عليك إشكال تقول مثلا يقال لك ما هي العون؟ تقول ما لليسان يحظن فيه؟ يعني تلفظ بها؟ يقال لك اعرب الايه التالية وانت تعرف اعرابها مثلا تقول أحد فاعل لفعل محذوف يقول لك هل تلفظت به؟ قل لم اتلفظ به اذن تعرفك غير غير صحيح ولكن هذا للتقريب يعني غالبا هكذا فقط واضح الان اذن ما للسان حظ حظ فيها وهي الافعال وحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب و والأس... الأف... التي تعمل عمل فعل الى غير ذلك كل عامل تتلفظ به واضح فهذا ماذا عامل لفظي العوامل معنوية ها عرفنا هذه يوجد زيد وعمر عرفنا زيد ما بقيا يمكن نعرف عمر زيد يلبس, يلبس زيد قبعة على رأسه هم اثنان فقط يقول لك أحدهما يلبس قبعة على رأسه عرف زيد هو من يلبس قبعة على رأسه طيب عرف عمر ماذا تقول من ما لا يلبس قبعة على رأسه واضحا ما لسان حظ فيها المعنوية ما ليس not for فيها lips, it is a word in it. That's what he wrote. What is not for the lips, it مثال a word عن العوامل المعنوية وهي تكون في أمرين أو وهي أمران هل لهم ثالث الثالث في خلاف لكن هما أمران مشهوران. الأول هنا قلنا ماذا عوامل عامل جمع عامل وهو ما يؤثر في آخر الكلمة واضح وهو أو وهي قسمان، قسمان، لفظية ومعنوية. تعريف اللفظيه تعريف معنوية. واضح الآن، الآن، المعنوية وتتمثل المعنوية في أمرين أو في عاملين. الأول أنا حتى أكتب أحتاج إلى صبر كبير. واضح؟ لا أحب الكتابة. ها. عينا الآن أمرين. أول الابتداء هو الابتداء. ما هو الابتداء؟ ها. في الجملة الاسمية الابتداء. وهو الرافع للمبتدا الرافع للمبتدا يقول بما لكم ورفعوا هم. ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبرين بالمبتدا ورفعوا مبتدا بالابتداء وهذا ما ذهب جمهور البصريين قالوا المبتدا يرفعه من الابتداء يعني كونك بدأت به هو الرافع كونك بدأت به هو الرافع تقول تقول مثلا المسجد مفتوح المسجد مفتوح ها. أنت أخبرتني بماذا بماذا أخبرتني بفتح المسجد أو بف... ب... ب... بأن المسجد مفتوح واضح الآن فهذا مفتوح هو الخبر المسجد معروف لكن لا أعرف أنه مفتوح أو مغلق فنقول تخبرني مفتوح المسجد مفتوح من رفع المسجد لا يوجد فعل جمله اسمية من رفعه كونك بدأت به واضح الآن كونك بدأت به هل هذا الابتداء الذي بدأت به وقلت المسجد هل تلفظت به لم تتلفظ به أنت تلفظت بالمسجد ولكن الابتداء لم تتلفظ به واضح عن فالبداية كونك جعلته في أول أمر ماذا رفعه مفهوم؟ مثال تقريبي الإنسان له خمسة أولاد الأصغر أحب الأولاد إليه واضح عن فجاء بشيء عزيز للعائلة بمن يبدأ بأحب الأولاد إليه بالولد الاصغر فانت تلاحظ فبدا الاب الولد الاصغر فماذا دل على رفعه من من بدا به واضح الان فالبداه بالمبتدا ماذا رفعه فهو مرفوع المبتدا مرفوع ام منصوب مرفوع والرفع هو اعلى اعلى الامور واضح المساله الرفع هو اعلى الأمور مفهوم اذا المسجد مبتدا مرفوع من رفعه رفعه ابتداءنا به. نفهم الآن؟ رفعه ابتداءنا به. المسجد مبتدا. شو معنا مبتدا؟ ذينا به. بدأنا به بدأنا به مبتدا. مم مبتدا من بدأ؟ فهو مبتدا في الأصل مبتدا به هذا في الاصل هذا أسمه في الأصل مبتدا به. فهو مبتدا به مرفوع. إذن الرافع له. مبتدأ هو الابتداء، إذن هل تلفظنا به؟ لا من تلفظ، إذن هو عامل معنوي، عامل معنوي. الأمر الثاني، الأمر الثاني، من الذي هو من العوامل المعنوية هو ها الفعل المضارع، فعل مضارع، ماذا نقول عنه؟ يخرج زيد أو آآ آآ يحفظ الولد القرآن يحفظ الولد القرآن طبعا الولد من يرفعه الفعل يحفظ إذا هذا عامل لفظي يحفظ عامل لفظي لكن يحفظ من رفعه ما نش عارف حتى. لا نعرف لحد الآن نحاول أنه نوضح الأمور. لعلها نهتتضح باذن الله نقول ها لن يحفظ هكذا يحفظ الولد القران لم اخترنا هذا المثال لنحث الناس على حفظ القران فاذا بنا معلش نواصل لم يحفظ الولد القران واضح الان ها لم لن يحفظ واضح لم يحفظ يحفظ لم يحفظ لن يحفظ ماذا نقول في طبعا بعض نعرف بعض الأمور مما سبق لن ماذا نقول عنها اداه نصب أو حرف نصب نصب, نصب ين لن يحفظ قالوا لن نبرح لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع ها لن يحفظ يحفظ فعل مضارع منصوب ضلا هذا ماذا نقول عنه عامل لفظي أحسنت مزيدك الله عبر حرصا ها يحفظ فعل مضارع منصوب منصوب من نصبه لن العامل فيه النصبه هو لن طيب هنا لم لم يحفظ يحفظ فعل مضارع مجزوم من جزمه لم اذن فلم عامل لفظي عامل الجزم في الفعل يحفظ تقول فعل مضارع مجزوم بلم بلم مجزوم يعني هناك جازم مقتول هناك قاتل مشروب هناك شارب منصوب هناك ناصب مرفوع هناك رافع مجزوم هناك جازم طيب نعود للمثال يحفظ نعم لا بد ان يحفظ يحفظ الولد القرآن يحفظ من رفعه نقول فعل مضارع مرفوع عين الضمه من رفعه تجرده احسنت تجرده لكن من ماذا من الناصب والجازم مفهوم هذا يعني مو كانك لا ليس ليس سوى انظر سامثل لك فقط ليتضح لتتضح لك الصوره مثلا عندك عائلة أو عائلتين فقيرة كما كان عهد في عهد زين العابدين رحمه الله ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما واضح كانت له يعني كان من عمله ال الذي هو سر أن أنه كان يعيل عدة عائلات يأخذ الطعام على كتفه ويضعه أمام بيوتهم دون أن يعلموا واضح الآن؟ كان يق يعني يقوتهم يعطيهم الطعام إلى غير ذلك لما مات وجدوا أثر ذلك في جنبه واضح الآن؟ لما مات فوقد ذلك الطعام فوقد ذلك الطعام الآن نسأل من كان يقيتهم كان يرفع من شأنهم وقدرهم أمام الناس فلا يحتاجون إلى فلا, يطعمون فلا يسألون الطعام إلى غير ذلك من؟ ماذا؟ زين العابدين فلما ذهب زين العابدين رحمه الله ماذا؟ عدمه وعارف أنه هو الآن عندنا ناصب لا باس عندنا جازم لا باس عندنا نصب ورفع و وجزم فقط عندنا ثلاث أمور رفع ونصب وجزم في الفعل الجازم عرفنا والناصب عرفنا إذا فقد هذا وجدنا الفعل مرفوعا فماذا قلنا ماذا نقول آه عدم وجود الناصب والجزم هو الرافع عرفنا الان عدم وجود الناصب والجازم هو النا هو الرافع مفهوم هو الرافع للفعل المضارع نقول ماذا هل تلفظنا به لم نتلفظ به لماذا قلت قلت لماذا لانه مبتدا مبتدا به لان هذا خاص بالاسماء لان هذا خاص بالاسماء وربما هناك تعليلات اخرى لكن ليس محلها الان مفهوم اذا عندنا الرافع هنا عدم وجود الناصب والجزم يقال عنه او يعبر عنه بالتجرد لان الانسان يلبس هو لابس إذا نزع ثيابه همان يقول تجرد فالتجرد من الناصب والجازم رافع لمن؟ للفعل المضارع فهمنا المسألة؟ إذن العوامل قسمان عوامل لفظية وعوامل معنوية العوامل اللفظية هي التي نتلفظ بها والعوامل المعنوية هي التي لا نتلفظ بها والعوامل المعنوية تكون في أمرين لا ثالث لهما على قول جمهور وهي الابتداء الابتداء وليس الابتداء الابتداء بالنسبة للمبتداء و فعل مضارع التجرد من الناصبي والجازمي بالنسبة للفعل المضارع تفقنا طيب واضح نبعث قال رحمه الله بسبب العوامل الداخلة عليه على من؟ على الاسم المعرب على الاسم المعرب على الاسم المعرب كزيد مثل بزيد الآن قوله رحمه الله قوله كزيد ماذا قال؟ معراب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلية كزيد قال كزيد الآن كزيد بماذا تفهم أنت الآن لو قلت لك حرف الجر يجر الاسم حرف الجر يجر لسماء ك للكتاب أو لزيد أو كزيد أو نحو ذلك لفهمت أن هذا التمثيل لما سبق واضح الآن لما سبق هو يمثل بزيد وليس بك زيد انتبهوا جيدا يمثل بزيد وليس بك زيد لأن الكاف حرف جر هي الحقيقة حرفه جر يجر الاسم فهو لم يمثل للجر فقط وإنما مثل للكلمة للاسم المعرب فالممثل به هنا زيد وليس كزيد انتبهوا لأنه قد يقول قائل. إذن زيد مثل للجر فقط لا هو لم يمثل لأنواع الاعراب أو أقسم العرب مثل لاسم المعرب بماذا بزيد معنى هذا أن زيد معرب مفهوم فزيد الآن تقول زيد معرب أو اسم معرب فتقول جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد وهو يمثل هل مثل الأفعال المعربة لا مثل لاسم المعرب واضح مثلا للاسم المعرب وإحنا قد توسعنا ودخلنا الفعل المضانع المعرب ثانيا قال والثاني أو لم يقل والثاني قال ثانيا ومبني ومبني ومبني وهو بخلافه ومبني وهو بخلافه بخلافه ما معنى؟ بخلافه؟ بخلاف المعرف وإن كان من هشام قد انتقد في قوله بخلافه قال كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حذامي وأمسي في لغات الحجازيين وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء بعد أن فالغ المؤلف رحمه الله من ذكر القسم الأول من أقسام الاسم وهو المعرب شرع في بيان القسم الثاني وهو فرع وهو المبني وذكر له أقسامه وذكر له أقسامه وهي أنها كم كم ذكر من قسم أربعة أقسام ذكر أربعة أقسام وهي قال كهؤلاء في لزوم الكسر فذكر المبني على الكسر المبني على الكسر ثم ثانيا ماذا قال وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح المبني على الفتح ثم قال وكقبل وبعد واخواتهما في لزوم الضم المبني على الضم ثم قال وكمن وكم في لزوم السكون المبني على السكون عرفنا هذا الان إذن المبني او البناء اربعه اقسام مبني على الاسم المبني اربعه اقسام مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون قبل الشروع في ذكر هذه الأقسام الأربعة قال رحمه الله في آخر الأمر قال في لزوم السكون وهو أصل البناء وهو أصل البناء من عنده انتقاد على هذا أو ملاحظة في هذا الأمر لما ذكر قسمي الاسم قال ومعرب وهو ومبني وهو قلنا البدء بالمعرب لماذا؟ لأنه الأصل في الأسماء، لكن في قضية البناء ماذا أخر الأصل؟ والأصل في الأسماء في في أن تبنى على على السكون، واضح والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن، أن يكون المبني ماذا؟ يعني الأصل في المبنيات أن تكون على على السكون، لكنه خالف هذا الأمر. وبدا بالمبني على الكسر ثم على الفتح ثم على الضم ثم على السكون ذكر المبني على الكسر تفضل وهو بالسكون ليس السكون ليس بحركة طيب لو كان هذا هو التوجيه لو كان هذا التوجيه هو يعني سليما فيما أرى لبدا بالتدرج وذكر أضعف الحركات وأقربها إلى السكون والضم أعلى أعلى الحركات وقد لا قارنه بماذا؟ بالسكون حتى في كسر في تفصيل حتى في الظم في تفصيل حتى في السكون فيه تفصيل واتفقوا عن من أنها مبني على السكون حتى من متفق عليها بنا على السكون واضح الله أعلم إذن قال ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسري ذكر المبني على الكسر والمبني هو الذي يلزم حالة واحدة أولا قال ومبني وهو بخلافه بخلاف ماذا؟ يعني هو مخالف للمعرب ماذا عرفنا عن المعرب؟ ما هو المعرب؟ الذي يتغير آخره بسبب العوامل الداخلات عليه إذن ما هو المبني؟ الذي يلزم حالة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلات عليه ماضح الآن؟ مفهوم يعني يقولك هو ضده يعني إذا كان هذا أبيض فهذا أسود إذا كان هذا طويل فهذا قصير إذا كان هذا خارج فهذا داخل قالك المعرب هو يتغير يتبدل مرفوع مرة منصوب مرة مجرور مرة واضح الآن المبني ماذا دائما إما على الكسر إما على الفتح إما على الضم إما على على السكون واضح فيلزم حاله واحدة الآن عرفنا تعريف المبني أو لا عرفناه من يعرفه ما يلزم طريقة واحدة بما باختلاف العوامل الداخلة عليه لا لا نقول باختلاف نقول مهما لان لو قلنا باختلاف أهلنا الباقة تكون سببية يعني هو لزمه لما اختلفت العوامل فإذا لم تختلف العوامل معنا أنه لا يلزم مواضح نحن؟ فلابد أن إنسان أن يكون دقيقا في حده والحدود يعني التعريفات يشترط فيها أن تكون دقيقه مختصره جامعه مانعه طيب المبني ما ذكر التعريف هكذا مبني المبني هو ها ما لم يتغير اخره مهما اختلفت العوامل الداخلة داخلات عليه أو تعريفها هذا التقريب والتعريفات فقال هو بخلافه قال ماذا قال ك هؤلاء. مثل صار يمثل. تمثيل. كهؤلاء. أمسح. كهؤلاء. في لزوم الكسر. ثم قال. وكذالك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. إذن بدأ بماذا؟ أين من ذكر الاتفاق نعم بدأ بما اتفق عليه العرب قال كهؤلاء في لزوم الكسر، فالمبني أول مبني على الكسر المبني أولا على الكسر يمكن أن نقول وهو قسمان واضح وهو قسمان قسم متفق عليه. مفهوم؟ مثله نحو هؤلاء، هؤلاء كل العرب، كل العرب منهم. عرب الجزائر؟ أي عرب؟ جزيرة فقط أن لا العرب الذين أخذت منهم اللغة العربية ليست البصرة وكوفة فقط أو أو أو البصرة, وكوفة. البصرة وكوفة جاءت فيما بعد الذين أخذ عنهم اللسان العربي النحويون الأوائل الذين وضعوا هذه القواعد هذه القواعد لم تكن موجودة الذين وضعوا هذه القواعد When لما wave النحل ينتشر came to the Arab people in the village. They came to the tribe of Qayyus, the tribe of Tamim, the tribe of Asad, the tribe of Huthayl, the tribe of Qayyus, the tribe of Qayyus, the tribe of العرب الفصحاء قبل gathered وبعد الجاهلية بمدة ليست بكبير، واضح الآن؟ مفهوم؟ يعني آخر أجل آخر قرن توقف فيه الاحتجاج هو القرن الرابع الهجري نهاية القرن الرابع الهجري لم يعد هناك عربي فصيح، يعني بعد 400 بعد أربع بعد أربع لم يعد هناك عربي فصيح توقف، واضح الآن؟ اللغه التي اخذت من هذه القواعد وضبطت هي ما قبل أربعمائة الى قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واضح حينما يقول لزوم الكسر عند جميع العرب معنى العرب الذين الفصحاء واضح الان هم هؤلاء اخذت عنهم هذه القواعد من هذا المثل غيره ما معنى هؤلاء مبني على كسر ما معنى مبني هل رايت بناء تغير ها غالب انظروا جيدا حتى يعني الـ الـ الـ الـ هذا العلم تربته بغيرك غالب الابنيه ثابتة مفهوم غالب الابنيه ثابتة قد يقول قائل بعض الابنيه تتحرك يعني اليوم المسجد غدا ربما يتسع واضح الان كذلك هناك بعض الاسماء اليوم مبنيه واضح قبل وأحيانا تكون منصوبه من قبلي قبل الى هذا مفهوم؟ لكن هناك ابنيه ماذا تبقى تبقى كما هي فهذه الاسماء المبنيه دائما لا تتغير تبدل تلزم حاله مهما كان جاء هؤلاء جاء هؤلاء من يعرف من يعرف اثنان لا يتعلم من يعرف رايتك رفعت يدك الولد <تصفيق> نعم من يعرف غيرك نعم احسنت, أحسنت. ها ما. فعل ما. ماضي نعم مبني على الفتح وتاوقف زيد هؤلاء جاء من جاء لا فاعل فاعل للمجيء فاعل للمجيء جاء من جاء من قام بعمليه المجيء جاء الجائي الجائي هو الذي قام بعمليه المجيء اكل من الاكل من الفاعل واضح جاء جاء هؤلاء فاعل جاء زيد رايت زيد جاء زيد ضه... ضرب زيد ظهر زيد خرج زيد دائما مرفوع الفاعل واضح فاعل دائما مرفوع الفاعل دائما مرفوع جاء من جاء اين الفاعل هؤلاء هم الذين قاموا بعمليه المجيء هؤلاء لم يقولوا هؤلاء واضح الان قالوا هؤلاء جاء هؤلاء إذن فنقول ماذا؟ هذا فاعل مفروض يكون مرفوع لكنه لم يرفع واضح إذن فهذا انظر نحاول أن نغير رأيت جاء هؤلاء الطلبة طلبة رأيت هؤلاء الطلبة حسنت. من هذا الذي تكلم مررت مررت بي هؤلاء الطلبتي الطلبتي واضح طيب جاء فاعل هؤلاء فاعل عفوا رايت زيدا زيدا كيف نعرفها مفعول به منصوب رأيت ليس زيدا هؤلاء نضعها في مكان زيد ننفر تنصب ها انظر رأيت زيدا نحذف زيد رأيت خالدا رأيت عمرا يعني كل كلام الذي هنا يكون ماذا يكون منصوبا رأيت هؤلاء أين النصب واضح هنا يظهر الفرق بين نسم المعرب ونسم المبني المعرب يظهر عليه الإعراف، لأن آخره يتغير ويتبدل، لكن المبني لا يتغير. رأيت زيدا، رأيت خالدا، رأيت عمرا، رأيت رشيدا، رأيت فريدا، رأيت حسينا، واضح الآن؟ رأيت محمدا، مفهوم؟ رأيت مسجدا، رأيت شمسا، رأيت قمرا، هذه كلها مرئيات وقعت عليها عملية الرؤيا. ناتي بالمبنيات رايت هؤلاء هؤلاء اين النصب لم يظهر تقول جاء زيد جاء عمرو جاء خالد جاء حسين جاء فريد جاء رشيد جاء عزيز واضحا هذه كلها فاعلات مرفوعه لكن جاء هؤلاء هؤلاء لم تتبدل رايت انظر هنا مبنية على الكسر هنا كذلك وهنا كذلك هؤلاء ماذا نقول عنها تغير آخرها أم لم يتغير لم يتغير آخرها الاسم الذي لا يتغير آخره أين هو تعرف الذي لا يتغير آخره ماذا نسميه نسميه مبنيا واضح اذا فهؤلاء إي اسم مبني أو معرب مبني على أي شيء بني لا تقول هكذا وانتهى انظر إلى آخره آخره ماذا الكسرة الهمزة ماذا عليها كسرة إذن فقول بني على على الكسر مفهوم يعني لا. هم لم يقولوا مبني على الكسر هكذا وانتهى لا نظروا إلى آخره الهمزة فقالوا مبني على مبني على الكسر جاء هؤلاء فنقول هؤلاء ها كيف نعربها احسنت اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل من يعرب يزيد شوية يزيد قليلا هو قال اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل اسم اشاره احسن زيدوا اشاره واضح نحن لا نلزم بها أنفسنا الآن لأننا نتعلم نزينا في التعلم واضح اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل يمكن أن تقول فاعل مباشر فاعل مبني على كسر في محل رفع مفهوم حينما تختلط عليك الأمور يلجأ لهذا الاعراب فاعل وفعل مبني على كسر لكنه في محل رفع لأنه ماذا مرفوع واضح رايت رايت من يعرف من يعرب صرت اخافك علي تفضل فعل المضارع رايت الرؤيه مضت ام لم تنض بعد الرؤيه مضت إذن مضت ماضي مضت فهو فعل ماض فعل ماض إيه؟ رأي والتاء أنت قل قل رأيت هؤلاء قل رأيت هؤلاء هذه التاء للتانيث من رأى أنت تريد أن تؤنث نفسك رأيت يا رجل كيف هي التانيث رأيت لو قلنا رأت لو قلنا رأت لو قلنا تاء تعني لانها تدل على أن الفاعل مؤنث لكن هنا تدل على أن الفاعل هو الم المتكلم المتكلم رأيت أنا أنا الذي أتحدث معك أنا رأيت واضح نا هنا قل التاء فاعل مامير مبني على الضم في محل رفع هؤلاء رأيت زيدا مفعول به مبني على الكسري في محل نصب نكتبي